سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدا. والذي قدر فهدا. والذي اخرج الجرع والذي اخرج الجرع فجعلهم غساءا احوا فجعلهم غساءا احوا سننقلك فلاتا سا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى إِنَّ وَنَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى ويتجنبها الأشقا. ويتجنبها الأشقا. الذي يصل النار الكبرى. الذي يصل النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تذكى، قد أفلح من تذكى، وذكر اسم ربّه فصلى، وذكر اسم ربّه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تأثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي صحوا في إبراهيم إبراهيم وموسى.